<تصفيق> <مع السلام> أحسن الله إليكم وبرك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين إذن يصل الأخوة عن البدعة الإضافية والبدعة الأصلية هذا تقسيم ذكره بعض أهل العلم للبدعة قالوا البدعة نوعان بدعة إضافية هو أصلية والمراد بالبدعة الأصلية أن يحدث شيئا لا أصل له في الدين ولا أساس يعني يحدث عبادة أو قربة لا أصل لها أبدا في دين الله والبدعة الإضافية أن يضيف في عمل مشروع امرا محدث أن يضيف في أمر مشروع شيئا محدث ليس من دين الله تبارك وتعالى وسواء كان الإحداث في الدين لشيء أحدث على غير أساس أو كان الإحداث في الدين بإضافة شيء غير مشروع في أمر مشروع فهو مردود على صاحبه وغير مقبول منه نعم أحسن الله عليكم هذا سأل يقول ما رأي فضيلتكم في من قال أن حديث جبريل ينقسم إلى ثلاث أقسام الأول الإسلام وهو الفقه والثاني الإيمان وهو صورة الدين والثالث الإحسان وهو علم التصوف علم التصوف هذا علم محدث علم التصوف علم محدث وأصحابه يحاولون أن يلصقوا هذا المحدث بالشريعه بأي طريقة وإلا هذا الأمر محدث وتجرى بعض أصحاب هذا العلم إلى الصاقه بالدين بشكل يعني شنيع جدا قرأت لبعض الطرقية من المعاصرين يقول إن أول صوفي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم صوفيه هذا كلام باطل لا يقول ذلك من عرف الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف الصحابة وأيضا عرف ما عليه هؤلاء من طرائق وأعمال وهذه الطرائق كلها أشياء محدثه كلها محدثه في دين الله تبارك وتعالى وإنما كان حدوثها في أوقات متأخرة وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه الطرق كلها نشأت في أوقات متأخرة وكان بداية الأمر انشغال بعض الناس بنوع من الزهد ولبس الصوف والتقشف والتقلل من الدنيا فكان إطلاق هذا اللفظ صوفي نسبة إلى لبس الصوف على المشهور من الأقوال التي قيلت في اطلاق هذا اللقب وقيل أقوال أخرى لكن أشهر الأقوال وأقربها أنه أطلقت لهذا السبب ثم دخل على هؤلاء من الأعمال والعبادات والأذكار والطقوس أمور لا أساس لها في دين الله بل مخالفة للدين تماما المخالفة ومخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تماما المخالفة نعم السلام عليكم هذا شخص بالإشارة رفع سبحته ويقول ما رأيكم في هذه الصحابه قالوا لما ذكروا صفة تسريح النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان يعقد التسبيح بيده وفي رواية بيمينه وفي زمانه عليه الصلاة والسلام كان الخرز موجود ونظمه متيسر وضبط التسبيح به أيضا ممكن في زمانه ولم يفعل ذلك ولم يرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام ولما يفعل ذلك صحابته ولهذا لا ينقل عنه عليه الصلاة والسلام استعمال ذلك ولا فعله ولا الدلالة عليه لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولو وجد حديث ضعيف لم يقبل لكن لا لا ينقل عنه شيء في ذلك وكل خير في هديه عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام كل جمعة أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبحة إذا كانت تستعمل لعد التسبيح لعد التسبيح وضبطه ليس إلا فقط ليضبط التسبيح فقد قال بعض أهل العلم بإباحتها وأنه شيء مباح وأما إذا كانت تستعمل على وجه التفضيل لها أو الاعتقاد فيها مثل ما يكثر عند أصحاب الطرقية في السبح فهذا ضلال مبين مثل بعض السبح يعتقدون فيها أن الخرزة الواحدة بألف يعني إذا قال سبحان الله ومرر خرز واحدة من نوع من السبح معروف عندهم تحسب له ألف تسبيح وغير ذلك من العقائد الباطلة فهذه ظلال مبين فهذه ظلال مبين وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرف عنه إطلاقا أنه عليه الصلاة والسلام استخدم السبحه وأيضا بعض اهل العلم ذكروا محاذير أخرى في السبحة وهي أن الإنسان قد يدخل في الرياء وقد يدخل أيضا في أن يحمد بما لم يفعل يعني بعض الناس تكون في يده السبحة على العادة يحركها على عادته ومن يراه يظنه ماذا يسبح فيرى ويقول ما شاء الله دائما يسبح فلان وهو لا, وهو لا يسبح ولكن يحرك يده على عادته اعتاد أن يحرك فقد يحمد بما لم يفعل قد يحمد بما لم يفعل وقد يدخل عليه الرياء ولهذا بعضهم يطيل السبحة إطالة عجيبة ويضع في, في السبحة ألف خرزة وأنا لا أعرف ذكرا مشروعا يعد ألف مرة لا أعرف ذكرا مشروعا عن النبي عليه الصلاة والسلام يشرى عده ألف مرة لا أعرف شيئا مشروع في ذلك وهناك سبح تسمى الألفية في ألف خرزة وإذا كانت السبحة الألفية خرزتها الواحدة كبيرة فيحتاج أن يتعاون على حملها الاثنين والثلاثة أو يحتاج أن يعلقها في رقبته حتى وفعلا بعضهم ما يستطيع أن يحملها في يده فيعلقها في رقبته ويأتي بها ويضعها أمامه متلوية ويبدأ يسحب فيها ويعد ما من, من الذي شرع لك هذا ومن الذي أذن لك بهذا العمل إذا كنت تتقرب إلى الله تقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرع وفي بعض المناطق تعرف سبحة بالسبحة الألفية وفيها ألف خرزة والخرزات كبار ويحضرها للمجلس عدد ثم يجلسون في المجلس مستديرين وتوضع السبحة في الوسط ويبدأون يأمرهم أحدهم ويبدأون يسحبون الخرزات الكبار سبحان الله وكل واحد يسحب ويعطي الثاني الخرزة ويشتغلون سبحان الله سبحان الله إلى أن ينتهي التسبيح بهذه الألف ثم يبدأ التهليل والتكبير في عمل متواصل دؤوب ثم بعد ذلك يكون الطعام الجيد مهيا ويجتمعون عليه ويتعاونون على أكله فهذه كلها أشياء ما ادري من أين أتوا بها و. من أين تلقوها أما السنة ليس فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء من هذا اطلاقا وكذلك من الاستخدامات الباطلة للسبح يستخدمها بعضهم للبركة يستخدمها بعضهم للبركة وكنت في بعض المرات أرى بعض الأشخاص في الصباح الباكر خاصة معه السبحة ويسحب ما يعني لا يعد الخرزات واحدة اثنين ثلاثة وإنما يسحب ويستمر في هذه الطريقة يسحب بهذا الشكل يعني يسحب مثل ثلاثين خرزة أو عشرين خرزة دفع واحدة فكنت أستغرب أنا. حتى ذكر لي احد هؤلاء المهتدين قال هذا نسميه سحب البركة هذا نسميه سحب البركة في الصباح الباكر نجلس في المسجد نسحب البركة بالصبحة مثل الذي يسحب الماء من البئر بالدلو هذا يجلس المسجد ومع السبحة يسحب بها البركة في الصباح الباكر من أدين لك هذا؟ ولو أن هؤلاء جميعا عقلوا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لتركوا هذا كله لتركوا هذا كله وأيضا الصناعات الحديثة أصبح لها دور في هذا الباب فأيضا صنعوا أجهزة لعد التسبيحات وبينما أنت جالس مطمئن في, في المسجد تريد ان تسبح او تقرأ القرآن واذا بالصوت الى جنبك تسمع طق في الجهاز ايش يفعل هذا قالوا هذا يسبح هذا يسبح واجهزة اخرى ايضا اكثر يعني حداثة من هذه وهي اجهزة اكثرونية وليس لها صوت لكن يضغط عليها ويضع لها رقم مثلا 33 أو يضع 100 أو 1000 ف... فيبدا بدون صوت يضغط يضغط الى أن تصل 1000 ثم تعطيه منبه يطلع صوت منبه أنك الآن أكملت 1000 مثلا أو أكملت 100 إلى غير ذلك من الأمور التي هي ليست من الدين ولا دليل عليها في شرع نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وكان كل جمعة يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم هل تعرفون الشيخ كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتب كتابا حافلا ونافعا في هذا الباب مطبوع باسم السبحة وهو فصل من كتاب قيم له مجلد كبير عنوانه تصحيح الدعاء فتصحيح الدعاء أحد فصوله فصل بعنوان السبحة نشأتها وتاريخها وذكر أشياء كثيرة تتعلق بالسبحة وذكر في كتابه السبحة أن السبحة قديمة معروفة ب عند أصحاب الديانات قبل الإسلام فهي معروفة قديما ونقل في ذلك نقول وجمع فيها فوائد عظيمة تتعلق بالسبحة في هذا الكتاب وهو مطبوع بعنوان السبحة وهو أيضا جزء من كتابه الكبير تصحيح الدعاء حسن الله إليكم هذا السائل يقول يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هل هذا خاص في المدينة أو هو عام؟ هذا فيه وعيد يتعلق بالمدينة قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فهذا يدل على خطورة الحدث في المدينة وأن الأمر في غاية الخطورة والأحاديث أيضا الأخرى دلت على خطورة الحدث عموما أينما كان صاحبه نعم الله عليكم هذا الساد يقول هل هذه الأذكار ثابتة في السنة الأول سبحان الله وبحمده مئة مرة صباحا ومساءا جاء في في أو في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال في اليوم سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فهذا ثابت مئة مرة في اليوم سبحان الله وبحمده هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مئة مرة صباحا ومساء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في اليوم مئة مرة قوله في اليوم مئة مرة ولم يقيد في الصباح والمساء ولكن المبادرة إليه في الصباح أولى المبادرة إليه في الصباح أو لا ووجدت مؤخرا في بعض الروايات التنصيص على أنه في ذكر الصباح فالمبادرة إلى قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مئة مرة في أذكار الصباح هذا من السنة الصحيحة الثابته عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ايضا استغفر الله وأتوب إليه مئة مرة ثبت عن عائسة رضي الله عنها أنها قالت قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح استغفر مئة مرة كان إذا أصبح استغفر مئة مرة أو قريبا من هذا اللفظ فالاستغفار مئة مرة في الصباح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة استغفار مئة مرة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة فاذا قال في الصباح مئة مرة استغفر الله واتوب إليه فهذه السنة ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والإكثار من الاستغفار كان أيضا من هدية حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه نعم هذا السال يقول أنه توضأ بعد العصر فصلى ركعتين بعد وضوءه فنها فجاء شخص فنهاه عن الصلاة وقال أن هناك نهي الصلاة بعد العصر وكذلك بعد الفجر فأيضا تحيه المسجد وسجل التلاوة هل هناك نهي عنها في وقت النهي؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فهذان الوقتان وقت نهيا عن الصلاة وبعض للعلم العلم يستثني من ذلك من هذا النهي ما كان من الصلاة ذا سبب مثل دخول المسجد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فصلاة ركعتين عند دخول المسجد بعد العصر هذه الصلاة لها سبب فلا يشملها النهي يعني لا بأس أن يصلي الإنسان تحيه المسجد وسجود التلا ولا إشكال فيه سجود التلا ولا إشكال فيه فالشاهد أن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب بعد العصر وبعد الفجر نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه إلى طلوع الشمس وإلى من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروبها نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا كانت الصلاة لها سبب فتستثنى من ذلك نعم حسن الله عليكم هذا يسأل يقول متى يحكم على على الشخص بأنه مبتدع أو أنه من أهل البدع وهل يعذر الجاهل ببدعته هذه تترك لأهل العلم ما الحكم على الشخص بعينه هذه تترك لأهل العلم ولهم فيها يعني قواعد وضوابط وتأصيلات معروفة عند أهل العلم. نعم. وهذا يقول من الناس من يستدل على مشروعية النشيد بما جاء عن بعض الصحابة أنهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالدفوف ونشيد طلع البدر علينا. هذا لا هذا لا يستدل به على النشيد المعروف المستعمل الآن كوسيلة دعوية وشغلت به الأوقات. وايضا أصبح كثير من هؤلاء يحاكي المغنين وايضا زادوا على ذلك استعمال المؤثرات الصوتية في الآن الوسائل الحديثة وكأن الإنسان يسمع موسيقى لكنها ليست موسيقى وإنما هي مؤثرات صوتية فهذا لا يسك متأمل أن هذا من الله من لهو الحديث الذي حرمه الله قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال ابن عباس أو ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو انه الغناء فأشهد أن هذه الصور والأعمال التي بهذا الشكل لا يمكن أن تقاس على فعل الصحابة في الانشاد وإلقاء القصائد إلقاء جزلا بدون تكسر وبدون تلك المؤثرات التي أضافها من أضافها في الأوقات المتأخرة إلى هذه الأناشيد. حسن الله عليكم هذا يقول نحن نسكن في بلد الكفر وهناك بعض الإخوة يفعلون الفسق فكيف المعامل معهم؟ المعاملة سيأتي معنا في الحديث بعد القادم الدين النصيحة والله جل وعلا يقول العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الواجب المواصلة في النصح هؤلاء وتخويفهم بالله وتذكيرهم بالادله والوعيد والدعاء لهم بالهداية وأيضا حثهم على عدم البقاء في تلك الدول لأن بقائهم فيها بقاء في, في, في, في الضياع والهلكه ونكتفي بهذا القدر الله تعالى على صلى الله وسلم على رسول الله